انت نصيبي لو كان لي في الدنيا نصيب في الدنيا نصيب وانت حبيبي لما اقول انا ليا حبيب انا ليا حبيب انت نصيبي لو كان لي في الدنيا نصيب في الدنيا نصيب وانت حبيبي لما اقول انا ليا ي حبيب انا ليا حبيب 「バスでね」「夜 كل املي تعالي تعالي هجرك والله ما كان على بالي تعالي تعالي خلي شغلت ا ل ل ا ل ا ل ي تعالي تعالي 「へいし ا がれてる」「へい ل ゃが ا ل ي へ ا ل ي が ا ل ي へ ا ل ي が ا ل ي